ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا